تسجيلات الأكابر الأكابر ريكورد إنها الحرباء أكابر تلاش روشمي يا شباب <تصفيق> اللي بروشمي والله لجيك محزم وبنص السلال ملتم والله لجيك محزم وبنص السلال ملتم وليت مرجل حاننا عن ديرة اهله يديد عم شيت شيت شيت حلف لجيك محزم وبنص اللي علم للدم حلف لجيك محزم وبنص اللي علم وليت ولية مرج العالين عندي رت أهله تيادم والله حضرنا كل الناس بطارينا خبنا والله حضرنا كل الناس بطارينا واللي يفرح بغيبنا نكلع عينه اذا اجينا اوه Ihna ähli Mrajal, jäli tisal alena. Ihna ähli Mrajal, på jorden nöjsi med kan. Låt oss roa kanabell, jävla Häsjar oss någon i kis? Är han inte en gud? Det är omkalligt att säga. Omkalligt att säga. Omkalligt. Häsjar oss någon i kis? Jag är inte en gud. Är Jag är självständig. Jag är أسمع, اسمع اسمع اسمع مني أحكي لك نعم صحيحة المعلومات اسمع مني أحكي <تصفيق> لك حالياً مني فاضيلة اسمع <تصفيق> مني ثلاث كلمات الله يلعن ذلك <تصفيق> باختصار وبصراحة. أنا سيد الساحة على الأرض لما بمشي ما في لحد ما ساحة واسمع واسمع واسمع اسمع مني بصراحة أنا سيد الساحة لما معاي أبو عايد ما في لحد ما ساحة كك على البارود أحلى عرسو يا محمود وأنتي جت فضي وقازن وأحلى عرسو